الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ قَيِّمًا يُنذِرُ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أجراً حسناً.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 ما لهم به من علم ولا لآبائهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا كبرت كلمة تخرج مِنْ أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.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 اذْهَبُوا فَقُلُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً لدن وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فضربنا على, سنين فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَالِ مَا لَبِثُوا أَمَدًا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 وَرَدَتْ طُنا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا, شططا لقد قلنا إذا شططا هاؤلا قوم نتخذوا من دونه آلهه هاؤلا قوم نتخذوا من لولا ياتون عليه بسلطان بين لولا ياتون عليه بسلطان بين فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رحمته. وَإِذ عَكَزَلتُمُم وَماَا يَعبُدُونَ إِلَّا اللهَّه فَأو إِلَكَهّ شُر لَكُمْ رَبُّكُم مِ الرَّحْمَةِ ييا شُرْ لَكُمْ رَبّكُم مِ الرَّحْمَتِ وَيُهَي ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من فقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وَإِذاَا غَرَبَ التَّقرَرِضُهُمْ دا تَ الشّمالِ وَهُم فِي فَجوَةٍ مِنْه وَإذاَا غََبَ التَّقرَرِبُهُمْ دا تَ الشّمالِ وَهُم فِي فَجوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آياتِ اللذَلِكَ منِنْ آياتِ الل مَ يَهْدِ اللهَّهُ فَهُوَمُهْتَدَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَحْسَبهُم أَقاَضَو وَهُمْ رقُدُ وَنُقَّبُهُم دااتَ اليمينِ وَذاتَ الشّمال وَتحسَبهُم أَقاَضَوُ وَهُمْ رقُدُ وَنقَِّبهمم دااتَ الَمين وَذ تَ الشّمال وَكَلْبُهُم بَاسِقُذِ رَرائيْهِ وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قال قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا لبتنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبستم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه قالوا ربكم اعلم بما لبستم فبعثوا احدكم بورقكم هذه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 وَكَذَلِكَ اعتظمنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فِيهَا وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم وان الساعه لا ريب فيها اذ فَقَالُوا بَنُو عَلَيْهِم بِنَا نَضْبُهُمْ أَعْلَمُ بِهِم عَلَيْهِم بِنَا نَضْبُهُمْ أَعْلَمُ بِهِم قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِم لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَسْجِدًا قال الذين غلبوا على امرهم لن نتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه الرابعهم كلبهم سيقولون ثلاثه الرابعهم كلبهم ويقولون خمسه السادسهم كلبهم رجما بالغيب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 فَلَا تُمَارِكِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إلا إن يشاء الله إلا إن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وَقُلِ ٱعۡسَٰٓءَ إِن يَهۡدِنِى رَبِّ لِأَقۡرَبَ مِنۡ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُواْ فِي كَهۡفِهِمۡ ٣٠٠ سَنَةٖ وَٱزۡدَادُواْ تَسۡعًا وَلَبِثُواْ فِي كَهۡفِهِمۡ ٣٠٠ سَنَةٖ وَٱزۡدَادُواْ تَسۡعًا قُلِ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا لَبِثُواْ لَهُۥ غَيۡبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ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 الا يشرك في حكمه احدا واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك واتل ما اوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا لا نبدل لك كلماته ولا تجد من دونه منتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه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 اننا اعتدلنا للظالمين لنا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بما انك المهليش الوجوه وان يستغيثوا يغاثوا بما انك المهليش الوجوه بِسَ الشَّرابُ وَسَاءَت مُدتفَقَا بِسَ الشَّراب وَساءَت مُدتفَقَا إَِّينَ آممَنُوا وَعَمِل الصَّالِحَاتَِّ إنا لا نُضيعُ أَجرَْ مَنْ أَحسَنَ عمللَ إَِّ ن آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار اولئك لهم جنات عدن تجري من يُحَلِّلْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا يُحَلِّلْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ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 واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا وَغْرِب لَهُمَّ تَلَجُ لَْن جعلنا ل حَدمَا جَين مِن عْنابِ وَحَفَفْناهُماَا بَِفْنِ وَجَعلنا بَيْنَهُ مَا زَفْوى كِلتَجَتَين آتَت أُكُ لَهَا وَلَم تَظلِم منه شيئا. كِللتَ يُجََّ تَْنِ آتَتُْكُ لَهَا وَلَمْ تَغْلٍ مِنْهُ شَيْئاء وَفَجررنَا خِلَ لَهُ مَا نَهَراَا وَفَجررنَا قِلَ لَهُ مَا لَهَرا وَكَانَ لَ ثَمَرُم فَقَالَ لِصاحِبِهِ وَهُو وَيحاوِرُهُ أَنَ أَثَرُ مِنْ كَمَالَ وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا انا اكثر منك مالا واعز نثرا انا اكثر منك مالا واعز نثرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعه قائمه ولا اردت الى ربي لا اجدن خيرا منها منقلبا وما اظن الساعه قائمه ولا اردت الى ربي لا اجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا أكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك ما لو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 ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بتمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وأحيط بتمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثوابا وخير عقبا هو خَيْر تَوابَوُ وَخَيير الناقَد وَضُرِ بِلَهُم مَذَل الحياتةِ الُّْياكَمَا إِأَنْ زَلْناهُ مِنَ السَّم وَضْرِ بلَهُم مَدَل الحياتةِ الُّْياكَمَا إِْأَنْ زَلْناهُ مِنَ السَّم فمَا إِأَزَلناهُ إن مِنَ السماء فاختلط به نبات الأرض إن مِنَ السماء إفَخْتَلَ قَين ب الأضْضِ فَأَصبح شمَا فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا الْمَرءُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا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 واعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا.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 وَإِذْ قُلنا لمَلائكَ تسجد لِآدممَ فَسَجد إللاا إليسَكَانَ مِنْ الجِّ فَفَسَطَان أَمِْ رَبّ وَإِذْ قُلنا أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا, بئس للظالمين بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتمتتخذ المضلين عضادا وما كنتمتتخذ المضلين عضادا وَيَوْمَ يَقولُ نَادُ شُرَكَ إََّذينَزَعمتُم فَدَعوهُم فَلَمْ يَستَجبوا لَهُم وَيَوْمَ يَقولُ نادُ شُركَان فَلَمْ يسْتَجبوا لَهُم فَدَعَوهُم لهم بَيْنَهُم مَّ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 لم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا وكان الانسان اكثر شيء جدلا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم وما منع الناس جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم وَيَستَقْثُِ رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَثُرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَثُرُوا بِالْبَاطِلِ وَتَّخَذُ آياتاتِ وَمَااءُذِرُهُ زُواء وَاتَّخَذُ آياتِ وَمَااءُ دُِهُ زُواء وَمَنْ أأَغْلَمُ مِن ذُكِرَ بِآياتاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَْهَا وَنَسَمَا قََّمَتِ يَدَ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 وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الرَّحْمَنُ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُمْ مَوْعِدٌ لَّن يجدوا مِن دُونِهِ مَوْئِلا بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدوا مِن دُونِهِ مَوْئِلا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا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 بلَلََّا بلَغ مجمَا بين مَا سيحوتَهُماَا فَاتخَدَ سبِيلَهُ كبَحر صاب فَلََّا فلََّ جوزاقَالَ لِفَتهُؤاتِنَ غَدَ أنالَدلَقامِ سفرنَ هذا نَصد ألََّا جَز قَالَ لِفَتاهاتِن غدَ هذا نَصد قال ارايت اذ اوينا إلى الصخره فاني نسيت الحوت وما انساني الا الشيطان أن اذكره قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انساني الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي ترتد على اثارهما قصصا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 قال انك لا تستقي عنا يا صدر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا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 شيئا حتى احدث لك منه ذكرا فانطلق حتى اذا ركبك السفينه خرقها لنطلق حتى اذا ركبك السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا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 الا لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا قال الم اقول لك إنك لن تستطيع اي صبرا قال الا لم اقول لك انك لن تستطيع على اي صدر قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا أجدنا غت ميلدني عذرا فانطلق حتى إذا اتى اهل قريه استطعمى اهلها فابوا فانطلق حتى اذا اتى اهل فأبوا أن يضيفهما فوجدا فيها جذرا يريد أن يقضى قامه فأبوا أن يضيفهما فوجدا فيها جذرا يريد قال له عليه أجرا قال له شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سذبك ببتوي ما ما لم تستطع عليه صدرا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 عن الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا فخشينا ان يرهقهما طغيان وكفر فخشينا ان يرهقهما طغيان وكفر فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما فأَرد لأَ يُبدِلَهُمَا رَبُّ مَا خَيْرًا مِنه زَكاتَو وَأَقْرَدَ رحمَا وَأَمَّ الجِدَُ فَكَانَ لِغُل مَينةِ مَيْنِ فِي المَدينينَةِ وَكَانَ ت تحتهُ كَزُهُمَا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 وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا رَحْمَةً مِّن ربك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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقُرْنَيْنِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقُرْنَيْنِ قُل سَأَفْتِلُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا قُل سَأَفْتِلُ عَلَيْكُمْ ان مكننا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا ان مكننا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا فاتبع سببا حتى إ بََغَ مغِْبَ الشَّمس وَجدهاَا تَغْربُ في عين حَمئَةُ وَجدَ إذها قَوْم قلَّ يَدَقَرْرنينِ إَّا أَ تُعَدِّبَ وَإَِّ أَ تَتَّقِدَ فيِيهِم حُسْنَا قلَّ يَد قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه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 ثم اتبع سبلا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا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 قَا مَا مَكَنّ فِيهِ رَبّ خَيْرٌ فَعينُونِي بقوةٍ أأَجبَْنَكُمْ وَبَهُ رَدمَا آتُنيِي زُبرَرَ الحديد آتُني زُبرَرَ الحديدد حتىَ إذَا سَو بَ ص الص الصدَ فَْنِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَّتَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ طُقْرًا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ طُقْرًا فَمَا اسْتطاعُ أَنْ يَظْهَرَ وَمَا اسْتطَاعَ له, لَهُ نُقْبَا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنَ الرَّبِّ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنَ الرَّبِّ فإذا جأَعدُ رَببي جعَهُودَكأَوكان وَععددُ رَببي حّ فإذا جأَعد رَببي وَتََكْنَا بَعْضَهُم يَومَئِديِ يمُوجُ فيِي بَعْضُ وَنُفِ خَتْ الصّور فَ جَعنهُم جَم وَتََكْنَا بَعضَهُم يَمَئِدي يموجُ فيِي بَعض وَنُف خَتْ الصّورثَ جَعنهُم جَ وَعرَضْنا جَهََّمَا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 افَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ افَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا إنا أعتدنا, إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا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 ذالك جزاؤهم جهنم بما كفروا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا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 وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا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 بمثلة هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله